بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل المنائكة رسلاً الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وهبا لَنَا مِنَ الْمُلْكِ كَثِيرًا رُسُلًا أُلِيَ الْحِكْمَةِ نَفَّسْنَا وَتَوَلَّاهُمْ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ يَزِيدُ فِي الْعِلْمِ مَا يَشَاءُ الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممشك لها ما يبتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وما يمسك فلا مرسل له وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم يا أيها down go yeah. إنما يدعو حزبه ليكون من الصحاب السعيد إنما وكفروا لهم عذاب شديد والذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أغفرت وأجر كبير، والذين آمنوا عملوا صالحات لهم، أغفرت وأجر كبير. أَفَمَن لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا أَبَى مَنْ وُيِنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حسنا. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فإن الله سَلَلَ لَيَا خَفَتُ فِي سَحَابَ وَاللَّهُ الَّذِي فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا كذلك النسوء كذلك النسوء من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع وال والقمر. الليل النار في الليل وتخر الشمس والقمر يولد الليل بالنهر ويولد النهر في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كلٌ يجدي لأجل سمى وتحارشنا القرآن كله لي أجري أدل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك ذلك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين يهبكم ويأتي بخلق جديد. وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها إِلَٰهٍ حملها لا يحمل منه شيء وَلَوْ كان ذَا قُرْبَىٰ وَإِنْ كُنْتَ لَهُ نزلناك بالحق بشيرا ونذيرا إن قَالِدَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ وَإِنْ يُكَذِّبُكَ فَإِنَّهُمْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تاب <تصفيق> الله Al-Fatihah مُمّ مختلف ألوانها وغراب يسود ومن الجبال جباد إن الله عزيز رفور إن الذين يسلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقنا يَرْوُونَ وَعَنَانِيَتَي يَرْجُونَ كَذَارَةً لَمْ تَنْتَبُوا وَإِنْ تقول ثم أورثنا الكتاب الذين أوفينا من نعيبنا ثم أورثنا الكتاب الذين أوفينا من نعيبنا. تصدوم ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فمنهم غالب لنفسه ومنهم مقصد. هو الفضل الكبير ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من Oh. والحمد لله الذي اذهب عنا الحزن وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن, الحزن إن ربنا لغفور شكور حلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب الذي كفاو لهم نار جهنم ما لا يقضى عليهم فيموت والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، لا يقضى عين كاموت ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور.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 فَنَا أَقْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا وَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمًا أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ أولن نعملكم ما يتذكر في من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من تصيب تذوب بمال الضالين من نصيب إن الله عالم غيب السماء. خلائف في الأرض هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفر فمن كفر فعليه كفر وهم الا خاسرا ولا يزيد الكافرين كفر الا خاسرا قل ارايتم سركا انتم الذين تدعون من كلاكُلَّذِينَ تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْنِ مَا ذَا خَلَقُ أَوْنِ مَا ذَا خَلَقُ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْقٌ فِي السَّمَاوَاتِ الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا إن الله يمسك السماوات أمسكهما من أحدٍ من بعده، وإن زلّا إن أمسكهما من أحدٍ من بعده، إنه كان خليما غفورا، إنه. قُلْ بالله أَتْلُ مَا حَرَّمَ جاءهم عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِى قبلهم وكانوا أشد منهم قوة فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كانوا ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض وما كان الله ليعجزه قدير إنّه كان عليما قدير ولو آخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دب. ما ترك على ظهرها من دابة، ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخر كان بعباده بصيرا فإذا جاء